وَأَلَمُوَأَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُوْصَهُ وَلِهِ الرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالنِّسَّتِينِ وما أنزلنا على عبدنا إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء إذ أنتم بالعروة الدنيا وهم بالعروة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا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 كانامك قليلاً ولو أراكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكمه 121. وإذ في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور قالتِم في أَنْ فَسَبَّوْا وَذَكُرُ اللَّهِ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ